اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبي على قلوبهم فهم لا يفقهون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 وللله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِك فَوَلَّا إِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُم مِن قَبْلَ أَن يَأتِيَ حَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرَتَنِي إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ